முல் இல இல்லூசூன் اِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى عِبَادَهُ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَذَرُ وَازِرَةٌ وَإِذْرَا أُخْرَى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 ثُمَّ إِذَا خُوِلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أندادا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قل ثمتمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار ام من هو قانتا انا الليل ساجدا وقائما يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه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 إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب